سورة محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا واصدوا عن سبيل الله أظل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم سورة محمد صلى الله عليه وسلم سيسمى الربين اذا احناني يتشور دي الحنا واذا اذا كنت كفران زجنت في الابريضة الربية يضجع العمر نسان وقاذا كنت يؤمن ذير الصراح كان خدمان ومن نسوينا كنت دين نزرنغف محمد نجتد الحق ورباف نسان يمحيس ندنوف نسان يصلح لحوال نسان ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أنثالهم أيجني على خطر وذا شكني خفرا اتفع عن البطر مذوذا كني يمنى ألا اتفع عن الحق ونديف كفذا لسن أكيد سوى ربي إما الدنر مثل لسن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 ويصلح بالهم يدخلهم الجنة أعرفها لهم مثل الميكافريون في الطراد أو في السيمقراض مرمي ذين في متن شكي في السن في من بعد غسسن تضرق أن غدف كن الفذيان أنا ميح في الطراد لكن لقي لك في غرفين ثلاث لا معنى نستيضغان أكوني جرب وان وإذا شكني موثا جهدا ففرغ ربيع الفاعل نسن وريتضيع أسنم إذر ذا من الخير أذي صرح لحوال نسن أهل نشيخ شمغ الجنة أسنم لمكة السنن يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم كلوا نعوذك يمنا مثل نصر من الدينة الربية ذي غلاث تكوني نصار من الوان لطراد والذين كفروا فتعش لهم وأضل أعمالهم وإذا كني خفرا ذي ريكس ويعتفل لشن يضجع لعمرنشن ذلك بأنهم كرهوا ما نظل الله فأحبط أعمالهم على خطر لن حرها أي ندي نزل ربي يضطر لعمل نسن أفلم يشيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم آنر الحين ذي القعام أذذر من العقبة بذي لنقذ لنشن يفنثن ربي ونجرن أكنات ضروض الكفار وأن على يتحمد غفير يمنا ملوي ذهن خفر ورشعين واثن حمين ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النهر والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل النعام والنار مثوى لهم اثنا ربدي الششم وذ يوم نخدم نشرح غالجنت اللي مسفن شده وشجره أتمتعنا لا ست سن أكم ستشتر بهاي أشتشتر خامر سن من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلك فلا ناصر لهم أشحالت تدى ثقوان أكثرت تدى ثنك ثنك كده سفغا نثنثا حدوة نمنع أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له شوء عمله واتبعوا أهواءهم من من مجزين الشيطان؟ أين خد من ديرهم؟ نتفع عن مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آشن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل صمرات ومغفرة من ربهم كمنه وخالد في النار وشقوا ماء حميما فاقطع معاهم تمثال الجن ثنين سيدة شوعد المؤمنين إنه سفن مبوامان و تخسر الريحان سن يكو ذي سفن و يفكين و تفدر في النينس ذي سفن نشرب زيذن إو ذي يفغانا دي شوان ذي سفن التامة يصفان السعان ذي سمن كول رثمار يكو ذراع فون بذن سن أنا أريد ذاك هي اللن دي مذخر أثسن من ركما يزمن ظرمن سن ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوت العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أتبعوا أهواءهم ألا وذيك ديسلن مدفغن غورك قرناش يوذيش عن نشد الناس اللينا للمنافقين دي, دي قرنكا ذويذ مكشم مع ربي ولو ننسن داي النير اتفع عن الهوانسن والذي نحتد وزادهم هدن تقواهم وذي يختار نفر فيرهان ينو يتواليه ثن يمريزن فهل ينظرون إن للساعة أن تاتيهم بغته فقد جاء أشراتها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم لشلس رجونك حش يوم القيم أثني ديسنس الغفر أمبطد رشارة فيس <تصفيق> بشفت مين فاهم ما مشتند امره داوود غرسان اريم افنوريلين المعبود حشر ربي ظروفك يا خدي في نوفيج للمؤمنين والمؤمنات ربي زرا كتخدم ويقول الذين امنوا لولا نزل التشوره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 من مدن زر الثورة اثبانث بذر الجهاد اتظر ذو كيسعان دقوله ان نسنا طعام الشك ألا دسكاذ انغورك أكن دسكاذ ويتغشان مرهد او ضك ملموت اكتوا غذف اللسن ذا الطاعد ووري الهان مدفن رامر السيذت مصفن يرسن ذربيا ذونا يا خيرسن فَعَلَسِيتمو ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها اهث برك مثوخرم اتشفس دم برقعام اتشاج رمق ريفنا على ربين يرفن ذي عزهن يسترغلون ذن من سن أي غر من القرآن نغذلون نكس كورا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سود لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم واذا يقرن غر ذفير بعد مزن ديبن وفريد ذذا الشيطان اثنك الخن اثنك اثنك غرن واننهما كنسنا النان اواذا نشارهن اين كن دنس الربية اكون ننظر ذكرى الامور ربي جزراء رفضنا السن فكيف إذا تغفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أمشرت ضريرس مرس قبض من الروح الملائكة مكثا أغرزت غرد فرسا ونعم اتبعا أين استرفون ربيا شرها لين سيقرضا يضج عسنك أخذ من أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولون شاء لأريناكهم فلعرفتهم بشيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم وننبلوناكم حتى انا إن على من مجاهدين منكم مصابرين ونبلوا اخباركم انه ونوذيشانطان ادخر البلو وننسن ربي موردي يشوفو شي لا ندير بغضنسن امراني بونك نيدو السكن شجاع أكندن زرفك ننظر المجهدين ذهون أذو إذا شني صفرا أنزرف العملون إن الذين كفروا واصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم م. وإذا شني خفرا زجنت في فريثا ربيا أقمد ذا ذاو الذين من بعد ميزن ديفان وابريد النصوى في صحان رب رفت الضرر ذكرى أذي فطر العمل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم خنونا وذك يومنا ضعف رب الضعم النبي ورفطر العمل لنسان إن الذين كفروا واسدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم وإذا شكني خفرا الزجدين تفضل ذا ربي نهني مثل الكفار ربي مرسني أغفر فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العلون والله معكم ولن يتي لكم أعمالكم هذا الثوان ده ضعفا أتحيرم أتسم صراحا للكفار ادخلوا مري غربا يكي ربي مثان هذوا وريت تضقعك الخدمام إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يوتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج ضغانكم ماذا الحياة الذنيذ ذلعب ذزهو وريت ذوم مثونام تتاقى ذم ربي او ان دفكي رجرنوان الشي نوان وفي الطلاب بشكل ان تصدق مرة ما يضربا وانتدس الصح اتبخرن هذه السوفة شيفرن دي البخرنوان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 وإننا كنا لي بخلان إك بخل كان ذي مانيش أربي ذرغان ريحواج أدخنوا من المغفان ماذا أخر ماذا يريد يون القوم غير نوان والشيلين مخنويا